سوره الممتحنه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء تلقون اليهم تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم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 129. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 120. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطون إليكم أيديهم يمدسون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وألسنتهم بالسوء ويود لو تكثرن لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم فوالله بما تعملون قصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا قومهم اننا براؤ منكم ومما تعبدون ومن ما تعبدون من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 119. وما أملك لك من الله من شيء 110. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك, أنبنا وإليك المصير 111. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَ والله قدير والله غفور رحيم لا ينفاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا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 مَن يتولهم فاولائك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم مؤمنات مهاجرات مهاجرات فامتحنوهن فَإِنْ آمنتموهم مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عليهم 129. وليتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر 120. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 121. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليكم وَإِن فَتَأَكُم شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَعَاقِبْتُمْ فَاتِلِ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَمَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي نَبِيّ إِذَا جَاءَ كُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَذْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتِينَ وَلَا يَأْكُلْنَ الْبُهْتَانَ يَشْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْذِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَلَا يَعْصِينكَ وَلَا يَعْصِينكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ وَيَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ